وَهُوَ الذي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وجعل بينهما, وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ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 وَلَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا إِنَّ مَشَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرحمان فاسأل به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن ان نسجد لما تأمرنا نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 ذبَهَا كََ غَرَمَا إِهَا سَ أَتْمُسْتَقَرضهُ وَمُقَامَا وََّذينَ إذَا أَن فَقُلَ يُسْرِفُ وَلَمْ يَقُتُر وَكَانَ بَِنَ ذَلِكَ قَوَمَا وََّذينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهَّهِ إلَهًا آخَرَ وَلَا يَقُتُنُون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 ل مَنْ تَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَ صَالِحًا فَأُلاائِك فَأولائِكَ يُبَدِّل اللهَّ سَيئاتٍ حَسَنَا وَكَانَ اللهَّ غَفُور الرَّحيمَا وَمَن تابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلى اللَّهِ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كراما